إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف ضائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمته ونجعلهم الوالفين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم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 وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته غصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا لبث صره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين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 فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّا من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب لما أنزلت إلي من خير فقيل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وغص عليه القصص قال لا تخف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 لا نستنا لعل لي أتيكم منها بخبر لعل لي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاهنود يوم شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان وَلَمْ مدبرا ولم يعقب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 قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمْ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْوَالِمُونَ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذني يا, يا هامان على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين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 بعد ما أهلكن القرون الأولى بصائر للناس، بصائر للناس وهدو ورحمة اللعلهم يتذكرون.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 سنين. وما كنت بجانب الطول إذن دينا ولكن رحمة من ربك لتذر قوما لتذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولو لا تصيبهم صيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.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 قل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا ۚ وَاتَّبِعُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة ومن ما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 وما أوتتم من شيء ثم متع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون أَفَمَوْعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَأَقِيهِ كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين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 ويومئن آديهم فيقول أين شركاأي الذين كنتم تزعمون ونزعلنا من كل أمة شهدا فقل اللهات مرهانكم فعلموا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنؤ بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين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 وَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ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 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فلو خير منها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 قل ربّي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أي يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكن نذيرا للكافرين ولا يصد